الحمد لله وصل <تصفيق> وبعد فأي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة وقد سجلت هذه التلاوة من قرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية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 يا طلاب علينا طنين الروح الشيخ حقيقه كان يوم الجمعه هذا نشكو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا قومي الله الله الله الله الله من عمل سيئة فلا يوجزا إلا مثلها الله الله الله ومن عمل صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَا يُرْزَقُونَ فِيهَا مِنَ الْغَيْرِ Pues نحن نحن محن محن يا قاوع <سستش> يا قوم يا قوم يا قوم onde <coughs> yeah. che من عمل سيئة فلا يوجب جميل... من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. أفضل. الله الله. ومن عمل صالحا من <تصفيق> صحيح صحيح. <تصفيق> يا قوم يا قوم Yeah يا ما شاء الله ما شاء الله يا يا ما من عامل سيئة اتى من حي يا فلا برحمتك إلا مثلها ومن ماض ماض من ذكر Why <laughs> اله <laughs> تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي فيه <تصفيق> علم <تصفيق> وأنا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة What من المسرحين of next. uh का قولوا عتابا للذين استكبروا. بسم الله الذي الله يثرب ما شاء الله وقال الذين في النار جهنم ربكم عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى <تسجيل> قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. يلا ام الله اصغر ما شاء الله يرمى لا ينفذ الظالمين لما يوم لا ينفذ <تصفيق> ولهم اللعنة جبنة. جبنة جبنة جبنة جبنة. الله يهندك ما ولا <تصفيق> قاده <تصفيق> دي ركبتها والله الله اكبر الله اكبر فاكر حاجات حلوه خالص عني ما يجيش الاجابه لا يوم لا ينفع قولنا معذرههم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سور يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الـ cartoon> شاء تصدر <تصفيق> إن وعاد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكاب يا رب. يا رب. فيها نعيم الدنيا دي والله الله والنبي كمان الله ما شاء الله ما الله الله <تصفح> فاصبر ان وعد الله حق الله عليه واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا عيني، يفضل يا لا يعني في كده يا الله جبنا <حقه> <تصبرين وعد الله حقه> <تصبرين> فاستغفر لنان بك وسبح بحمد ربك بالعاشق ولبيك <تصفيق> <تصفيق> واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشيه والاكر ان <تصفيق> ما هم ببالذي قال <تصفيق> انه هو السميع <تصفيق> يا تعني ما الله عليه وسلم Ay, bueno, y tú haces lo que tú quieres. Alá, Alá, Alá. <تصفيق> وما يستوي الأعمى والبصير؟ <تصفيق> لا يستويان. والموسي دي <تصفيق> <تصفيق> فكيف <تصفيق> ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذي قلي حات ولا المسي قليلا ما تتذكرون. فتو فتو ما يبت عليك؟ الله ما انت عشر والباس انت عشر والباس الله ما شاء الله الله عليك عليك عليك عليك يا اخي صاحبنا الدكتور النهارده مولانا الله ما جيتك يا ربي يا رب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم أداخرين كده الله الله الله يا <أس س rehabilitation> <سوف> إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمن